بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع من كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ويلي ذلك أخبرني فلان وأخبرنا فلان ويستحسن الإفراد حالة الإفراد والجمع حالة الجمع كما تقدم قال ثعلب في أمالي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 بريحا وشر الطير ما كان بارحا بشؤم يديه والشواحج بالفجر الشحيد الغراب يريد وشرها الشواحج بالفجر يريد الغربان وقال في مصادر هذه الجواري وهي تمر به فيسجرها وكلها عندهم طائر في موضع الزجر وإن كان ضبيا أو غيره سنح يسنح سنوحا وسنحا وبرح يبرح بروحا وبرحا ونطح, ونطح ينطح نطحا وقعد الطائر مكسورة العين يقعد قعدا وذبح يذبح ذبحا قال أبو زيد وإنما قال الحطيم بريحا على لفظ سنيح وذبيح وقعد ويلي ذلك ان يقول قال لي فلان قال تعلب في اماليه قال لي يعقوب قال لابن الكلبي بيوت العرب ستة قبة من ادم ومطله من شعر وخباء من صوف وبجاد من وبر وخيمة من شجر واقنه من حجر ويلي ذلك ان يقول قال فلان بدون لي قال تعلب في أماليه قال أبو المنهال قال أبو زيد لست أقول قالت العرب إلا إذا سمعته من هؤلاء بكر بن هوازن وبني كلاب وبني هلال أو من عالية السافلة أو سافلة العالية وإلا لم أقل قالت العرب قال وعرضت قوله على الأخفش صاحب الخليل وسيبويه في النحو فجعل يقول قال يونس حدثني الثقة عن العرب قلت له من الثقة قال ابو زيد فقلت له فمالك لا تسميه قال هو حي بعد فانا لا اسميه وقال تعلب قال ابو نصر قال الاصمعي اشد الناس الاعجف الضخم واخبث الافاعي افاعي الجذب واخبث الحيات حيات الرنس وأشد المواطئ الحصى على الصفا وأخبث الذئاب ذئاب الغضا العجف ذهاب السمن الرمث مرعى للإبل من الحمض وشجر يشبه الغضا انتهى وقال القالي حدثنا أبو محمد قال قرأت على علي بن المهدي عن الزجاج عن الليث قال قال الخليل الجعسوس القبيح اللئيم الخلق والخلق ونحو ذلك أو مثله أن يقول زعم فلان قال القال في أمالي قرأت على أبي عمر المطرز حدثنا أحمد بن يحيى عن ابن الاعرابي قال زعم الثقفي عثمان بن حفص أن خلف الأحمر أخبره عن مروان بن أبي حفص. ان هذا الشعر لابن دمينا الثقفي ما بال من اشع لاجل اجبر عظمه حفاظا وينوي من سفاهته كسر الابيات وقال ثعلب في اماليه حدثنا عمر بن شيبة حدثني محمد بن سلام قال زعم يونس بن حبيب النحوي قال صنع رجل لاعربي فريده ثم قال له لا تسقعها ولا تشرمها ولا تقعرها قال فمن أين آكل قال لا أبلك. قال تعلب تسقعها تأكل من اعلاها وتشرمها تخرقها وتقعرها تأكل من أسفلها قال تعلب وفي غير هذا الحديث فمن أين آكل قال قل من جوانبها قال القالي أخبرنا الغاربي. عن ابي الحسن بن كيسان عن ابي العباس احمد بن يحيى قال زعم الاصمعي ان الغرزة لغة اهل البحرين وان الغرز بالفتح اللغة العليا الغرز ضرب من الثمام او نباته كنبات الاذخر من شر المرعى انتهى ويغي ذلك ان يقول عن فلان قال تعلم في اماليه قال الاصمعي عن ابي عمرو بن العلاء قال قاتل الله أما بني فلان سألتها عن المطر فقالت غثنا ما شئنا غثنا اي سقين الغيث وقال القالي في اماليه حدثنا ابو بكر ابن دريب حدثنا ابو حاتم عن الاصمعي عن ابي عمرو بن العلاء قال لقيت اعرابيا بمكة فقلت ممن أنت؟ قال أسدي قلت ومن أيهم؟ قال نمري قال من... قلت من أي البلاد؟ قال من عمان قلت فأنا لك هذه الفصاحة؟ قال إن سكننا أرضا لا نسمع فيها ناجخة التيار قلت صف لي ارضك قال سيف أفيح وفضاء ضحضح وجبل صردح ورمل أصبح قلت فما مالك قال النخل قلت فأين أنت عن الإبل قال إن النخل حملها غذاء وسعفها ضياء وجذعها بناء وكربها صلاء وليفها رشاء وخوصها وعاء وقربها إناء قال القالي الناجخة الصوت والتيار الموج والسيف شاطئ البحر وأفيح واسع والفضاء الواسع من الأرض والضحضح الصحراء والصردح الصلب والأصبح الذي يعلو بياضه حمرة والرشاء الحبل والقر وعاء من جذع النخل ينبذ فيه ومثل عن إن فلانا قال قال القالي في أمالي حدثني أبو عمر الزاهد عن أبي العباس يعني ثعلبا عن ابن الاعرابي ان غليما من, من بني دبير أنشده يا ابن الكرام حسبا ولا إلى حقا ولا أقول ذاك باطلا إليك اشكو الدهر والزلازل وكل عام نقح الحمائل قال القالي التنقيح القشر قال قشروا حمائل السيوف فباعوها لشدة زمانهم وقال حدثنا أبو بكر ابن الانباري أن أبا عثمان أنشدهم عن التوزي عن أبي عبيدة لأعرابي طلق امرأته ثم ندم فقال ندمت وما تغني الندامة بعدما خرجن ثلاث ما لهن رجوع ثلاث يحرمن الحلال على الفتى ويصدعن شمل الدار وهو جميع ومن غريب الرواية ما ذكره أبو العباس فعلب في أماليه قال الذي أحقه عن عبد الله شبيب أكثر وهمي قال أخبرنا الزبير بن بكار عن يعقوب ابن محمد عن إسحاق بن عبد الله قال بينما ممرأة ترمي حصل الجمار. إذ جاءت حصات فصكت يدها فولولت وألقت الحصة فقال لها عمر بن أبي ربيعة تعودين صاغرة فتأخذين الحصة فقالت أنا والله يا عمر من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة فقال صان الله هذا الوجه عن النار ويقال في الشعر أنشدنا وأنشدني على ما تقدم قال القال في اماليه انشدنا ابو بكر ابن الانباري قال انشدنا ابو العباس ابن مروان الخطيب لخالد الكاتب قال وسمعت الشعر خالد من خالد راع النجوم فقد كادت تكلمه وانهل بعد دموع يا لها دمه اشفى على ثقم يشفى الرقيب به لو كان أسقمه من كان يرحمه يا من تجاهل عما كان يعلمه عمدا وباح بسر كان يكتمه هذا خليل كنضوى لا حراك به لم يبق من جسمه إلا توهمه قال القالي أنشدنا أبو بكر ابن دريد قال أنشدني عبد الرحمن عن عمه الأصمعي قال قال شدتني عشرقة المحاربية وهي عجوز حيزبون زولة الحيزبون التي فيها بقية من الشباب وقيل الحيزبون العجوز والزولة الظريفة فما لبس العشاق من حلل الهوى ولا خلعوا الا الثياب التي قبلي ولا شربوا كأسا من الحب مرة ولا حلوة إلا شربوهم فضلي جريت مع العشاق في حلبة الهوى ففقتهم سبقا وجئت على رسلي وقال القالي وأنشدني عمر الزاهد عن أبي العباس عن ابن الاعرابي لقد علمت سمراء أن حديثها نجيع كما ماء السماء نجيع إذا أمرتني العاذلات بصرمها أبد كبد عما يقلن صديع وكيف أطيع العاذلات وحبها يؤرقني والعاذلات هجوع قال القالي أنشد ابن الأعرابي البيتين الأولين وأنشدنا أبو بكر بالإسناد الذي تقدم عن الأصمعي عن عشرق البيت الثاني والثالث وقال سعد في امالي انشدنا عبد الله بن شبيب قال انشد ابن عائشه لابي عبيد الله بن زياد الحارثي لا يبلغ المجد اقوام وان كرموا حتى يذلوا وان عزوا لاقوام ويشتب فطر الالوان مسفره لا عفو ذل ولكن عفو احلامي وقال الزجاجي في شرح ادب الكاتب أنشدنا أبو بكر ابن دريد قال أنشدنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال أنشدني أعرابي من بني تميم ثم من بني حنظلة لنفسه من تصدى لأخيه بالغنى فهو أخوه فهو إن ينظر إليه رأى ما لا يسوه هكذا في كل النسخ يكرم المرء وإن أملق أقصاه بنوه لو رأى الناس نبيا سائلا ما وصلوه وهم لو طمعوا في زاد كلب أكلوه لا تراني آخر الدار بتسآل أفوه إن من يسأل سوى الرحمن يكثر حارموه والذي قام بأرزاق الورى طر سلوه وعن الناس بفضل الله فاغنوا واحمدوه تلبس أثواب عز فاسمعوا قولي وعوه أنت ما عن صاحبك الدهر أخوه فإذا احتجت إليه ساعة مجك فوه أهنأ المعروف ما لم تبتذل فيه الوجوه إنما يصطنع المعروف في الناس ذوه وقد يستعمل في الشعر حدثنا وسمعت ونحوهما قال القاري حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد الأزدي المعروف بنفطويه قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن شبيب عن ابن مقمة عن أمه قالت سمعت معبدا بالاخشبين وهو يغني ليس بين الحياة والموت إلا أن يردوا جمالهم فتزمى ولقد قلت مخفيا لغريض هل ترى ذلك الغزال الأجمى هل ترى فوقه من الناس شخصا أحسن اليوم صورة وأتمى إن تني لي أعش بخير وإن لم تبذل الود مدت بالهم غمة ثانيها القراءة على الشيخ ويقول عند الرواية قرأت على فلان قال القالي في اماليه قرأت على أبي بكر محمد بن أبي الأزهر قال حدثني حماد بن أبي إسحاق ابن إبراهيم الموصلي قال حدثني أبي قال قيل لعقيل بن علفة وأراد سفرا أين غيرتك على من تخلف من أهلك قال أخلف معهم الحافظين الجوع والعري أجيعهن فلا يمرحن وأعريهن فلا يبرحن وقال قرأت على أبي بكر محمد بن أبي الأزهر قال حدثنا الشونيزي قال حدثنا محمد بن الحسن المخزومي عن رجل من الأنصار نسي اسمه قال جاء حسان بن ثابت إلى النابغة فوجد الخنساء حين قامت من عنده فأنشد قوله أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي يغشون حتى لا تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل الأبيات فقال إنك لشاعر وإن اخت بني سليم لبكاء وقال القالي قرأت على أبي عمر الزاهد قال حدثنا أبو العباس فعلب عن ابن الاعرابي قال الطاية والتاية والغاية والراية والآية فالطاية السطح الذي ينام عليه والتاية ان تجمع بين رؤوس ثلاث شجرات او شجرتين فتلقي عليها ثوبا فيستظل به والغاية أقصى الشيء وتكون من الطير التي تغيي على رأسك أي ترفرف والآية العلامة وقال القالي قرأت على أبي عمر الزاهد قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن العربي قال يقال عل في المرض يعل أي اعتلى وعل في الشراب يعل ويعل علا وقال القالي قرأت على أبي بكر بن دريد قال قرأت على أبي حاتم والرياشي عن أبي زيد قال راجز من قيس بئس الغذاء للغلام الشاحبي كبداء حطت من صف الكواكب أدارها النقاش كل جانبي حتى استوت مشرفة المناكبي يعني رحا الكواكب جبال طوال يقطع منها الأرحاء واحدها كوكب وكبداء عظيمة الوسط وشاحب متغير اللون انتهى قال وقرأت على أبي عمر عن أبي العباس عن ابن الأعرابي في صفة البعوض مثل السفات دائم طنينها ركب في خرطومها سكينها ويستعمل في ذلك أخبرنا. رأيت القالي في أماريه يذكر في الرواية على ابن دريد حدثنا لأنه أخذ عنه إملاءا ويذكر عن أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش تارة أملى علي فيما سمعه إملاء عليه وتارة أخبرنا فيما قرأه عليه وتارة قرئ عليه وأنا أسمع وقد يستعمل فيه حدثنا قال الترميسي في نقة الحماسة حدثنا أبو العباس محمد بن العباس ابن أحمد بن الفرات قراءة عليه قال قرأت على أبي الخطاب العباس بن أحمد حدثنا أبو أحمد محمد بن موسى بن حماد اليزيدي أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي خيثمه انبانا عمر بن محمد بن عبد الرزاق بن الأقيسر قال كان هزيم بن مرداس أخو عباس بن مرداس يجاور الى خزاعة فذكر قصة وشعرة فرع ويجوز في القراءة والتحديث تقديم المتن او بعضه على السند قال القالي في امالي قررت على ابي عبد الله نفطوي قال عثمان بن ابراهيم الحاطبي فقال لي بعد ان قرأت قطعة من الخبر فتبينه حدثنا بهذا الخبر احمد بن يحيى عن الزبير بن بكار قال حدثني عمي مصعب ابن عبد الله عن عثمان ابن ابراهيم الحاطبي قال اتيت عمر ابن ابي ربيعة فذكر قصة طويلة والشعر واشعارا وقد كانت الأئمة قديما يتصدون لقراءة اشعار العرب عليهم وروايتها اخرج الخطيب البغدادي عن ابن عبد الحكم قال كان اصحاب الادب يأتون الشافعي فيقرؤون عليه الشعر فيفسره وكان يحفظ عشرة آلاف بيت من شعر هذيل بإعرابها وغريبها ومعانيها وقال الساجي سمات جعفر بن محمد الخوارزمي يحدث عن أبي عثمان المازني عن الأصمعي قال قرأت شعر الشنفرة عن الشافعي بمكة وقال ابن أبي الدنيا حدثنا عبد الرحمن ابن اخي الاصمعي قال قلت لعمي على من قرأت شعر هذيل قال على رجل من آل المطلب يقال له ابن ادريس وقال ابن دريد في اماليه اخبرنا ابو حاتم قال جئت ابا عبيده يوما ومعي شعر عروة بن الورد فقال لي ما معك فقلت شعر عروة فقال فارغ حمل شعر فقير ليقرأه على فقير وقال القالي حدثنا ابو بكر ابن دريد قال جلس كامل الموصلي في المسجد الجامع يقرئ الشعر فصعد مخلد الموصلي المنارة وصاح تأهبوا للحدث النازل قد قرئ الشعر على كامل في ابيات اخرى منها وكامل النقص في عقله لا يعرف العام من القابلي يهيهة يخلط ألفاظه كأنه بعض بني وائل وانما المرء ابن عم لنا ونحن من كوثا ومن بابل أذنابنا ترفع قمصاننا من خلفنا كأننا كالخشب الشائل انتهى ثالثها السماع على الشيخ بقراءة وغيره ويقول عند الرواية قرأ على فلان وأنا أسمع قال القالي قرأت على أبي بكر بن الانباري في كتابه وقرا عليه في المعاني الكبير ليعقوب بن السكيت وأنا أسمع فذكر أبياتا وقال أنشدني أبو بكر بن الانباري قال قرئ على ابي العباس احمد بن يحيى لابي حية النميري وانا اسمع وخبرك الواشون ألا لن احبكم بلى وستور الله ذات المحارم الابيات وقال القالي قرئ على ابي الحسن علي بن سليمان الاخفش وانا اسمع وذكر أنه قرأ جميع ما جاء عن أبي محلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى فذكر أبو جعفر أنه سمع ذلك مع أبيه من أبي محلم قال أنشدني أبو محلم لخنوص أحد بني سعد ألا عائز بالله من سرط الغنى ومن رغبة يوما إلى غير مرغبي والأبيات وبهذا الاسناد عن أبي محلم قال أنشدني مكوزة وأبو محضة وجماعة من ربيعه لسيار بن هبيره يعاتب خالدا أو زيادا أخويه ويمدح أخاه منخلا تناسى هوا اسماء إما نأيتها وكيف تناسيك الذي لست ناسيا القصيدة بطولها ويستعمل في ذلك أيضا أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع وأخبرني فيما قرأ عليه وأنا أسمع وقد يستعمل في ذلك حدثنا رأيت الترميسي في شرح نكة الحماسة يقول حدثنا فلان فيما قرأ عليه وأنا أسمع والترميسي وهذا متقدم أخذ عن أبي سعيد السيرافي وأبي أحمد العسكري وطبقتهما رابعا الإجازة وذلك في رواية الكتب والأشعار المدونة قال ابن الأنباري الصحيح جوازها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبا إلى الملوك وأخبرت بها رسله ونزل ذلك منزلة قوله وخطابه وكتب صحيفه الزكاه والديات ثم صار الناس يخبرون بها عن ولم يكن هذا الا بطريق المناوله والاجازه فدل على جوازها وذهب قوم الى انها غير جائزه لانه يقول اخبرني ولم يوجد ذلك وهذا ليس بالصحيح فإنه يجوز لمن كتب إليه إنسان كتابا وذكر له فيه أشياء أن يقول أخبرني فلان في كتابه بكذا وكذا ولا يكون كاذبا فكذلك المرء هنا انتهى وقال فعلب في أمالي قال زبير اروي عني ما أخذته من حديثي فهذه إجازة وقال أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال أخبرنا الزبير بن بكار إجازة عن هاون ابن عبد الله الزبيري عن شيخ من الخضر بالسغد قال جاءنا نصيب إلى مسجدنا فاستنشدناه فأنشدنا ألا يا عقاب الوكر وكر ضرية سقيت الغوادي من عقاب ومن وكر القصيدة بتمامها وقال ابن دريد في اماريه اجاز لي عمي في سنة ستين ومئتين قال حدثني ابي عن هشام بن محمد بن السائب قال حدثني ثابت بن الوليد الزهري عن ابيه عن ثابت بن عبد الله بن سباع قال حدثني قيس بن مخرمه قال أوصى قصير بن كلاب بنيه وهم يومئذ جماعة فقال يا بنية إنكم أصبحتم من قومكم موضع الخرزة من القلاده يا بنية فأكرموا أنفسكم تكرمكم قومكم ولا تبغوا عليهم فتبوروا وإياكم والغدر فإنه حوب عند الله عظيم وعار في الدنيا لازم مقيم وإياكم وشرب الخمر فإنها إن أصلحت بدنا أفسدت ذهنا وذكر الوصية بطولها قالت ابن دريد وأجاز لي عمي عن أبيه عن ابن الكلبي قال أخبرني الشرفي وأبو يزيد الأودي قالا اوصى الافوه ابن مالك الاودي فقال يا معشر مدحج عليكم بتقوى الله وصلة ارحامكم وحسن التعزي عن الدنيا بالصبر تعزوا والنظر فيما حولكم تفلحوا ثم قال انا معاشر لم يبنوا لقومهم وان بنا قومهم ما افسدوا عادوا القصيدة بطولها ومن جملتها لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا وقال ابن دريب أجاز لي عمي عن أبيه عن ابن الكلبي عن أبيه قال حدثني عبادة بن حسين الهمداني قال كانت مراد تعبد نسرة يأتيها في كل عام فيضربون له خباء ويقرعون بين فتياتهم فأيتهن أصابتها القرعة أخرجوها إلى النسر فأدخلوها الخباء معه فيمزقها ويأكلها ويؤتى بخمر فيشرب ثم يخبرهم بما يصنعون في عامهم ويطير ثم يأتيهم في عام قابل فيصنعون به مثل ذلك وإن النسر أتاهم لعادته فأقرعوا بين فتياتهم فأصابت القرعة فتاة من مراد وكانت فيهم امرأة من همدان قد ولدت لرجل منهم جارية جميلة ومات المرادي وتيتمت الجارية فقال بعض المراديين لبعض لو فديتم هذه الفتاة بابنة الهمدانية فأجمع رأيهم على ذلك وعلمت الفتاة ما يراد بها ووافق ذلك قدوم خالها عمر بن خالد بن الحصين أو عمر بن الحصين بن خالد فلما قدم على أخته رأى انكسار ابنتها فسألها عن ذلك فكتمته ودخلت الفتاة بعض بيوت أهلها فجعلت تبكي على نفسها بهذه الأبيات لكي يسمع خالها أتثنى مراد عامها عن فتاتها؟ وتهدى إلى نسر كريمة حاشدي تزف إليه كالعروس وخالها فتحي همدان عمير بن خالدي فإن تنم الخود التي فديت بنا فما ليل من تهدى لنسر براقدي معني مع قد ارجو من الله قتله بكثثة حامل حقيقة حاردي فتطن الهمداني فقال لأخته ما بال فقصت عليه القصة فلما أمس الهمداني أخذ قوسه وهيأ اسهمه فلما سود الليل دخل الخباء فكمن في ناحية وقال لأخته إذا جاءوك فادفع ابنتك إليهم فأقبلت مراد إلى الهمدانية فدفعت ابنتها إليهم فأقبلوا بالفتاه حتى أدخلوها الخباء ثم انصرفوا فحجل النسر نحوها فرماه الهمداني فانتظم قلبه ثم أخذ ابنه أخته وترك النسر قتيلا وأخذ أخته وارتحل في ليلته وذلك بوادي حرام ثم سرى ليلته حتى قطع بلاد مراد وأشرف على بلاد همدان فأغذت مراد السير فلم تدركه فعظمت المصيبة عليها بقتل النسر فكان هذا أول ما هاج الحرب بين همدان ومراد حتى حجر الإسلام بينهم فقال الهمداني وما كان من نسر هجف قتلته بوادي حراض ما تغذ مراد؟ أرحتهم منه وأطفأت سنة فإن باعدوها فالقلوب بعاد له كل عام من نساء مخاير فتاة أناس كالبنية زاد تزف إليه كالعروس وما له إليها سوى أكل الفتاة معاد فلما شكته حرة حاشدية أبوها أبي والأم بعد سهاد سددت له قوسي وفي الكف اسهم مراعيس حرات النصال حداد فارميه من تحت الدجى فاختللته ودوني عن وجه الصباح سواد وانشأت الفتاة تقول جزى الله خالي خير الجزى بمتركه النسر زهقا صريعا زففت اليه زفاف العروس وكان بمثلي قديما بلوع فيرميه خالي, فيرميه خالي عن رقبة بسهم فأنفذ منه الدسيعة وأضحى مراد لها مأتم على النسر تذري عليه الدموع وقال الترميسي في نكة الحماسة أجاز لي أبو المنيب محمد بن أحمد الطبري قال أنشدنا اليزيدي لابن مخزوم إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا خامسها المكاتبة قال ثعلب في أمالي بعث بهذه الأبيات إلي المازني وقال أنشدنا الأصمعي وقائلة ما بال دوسر بعدنا صحى قلبه عن آل ليلى وعن هندي الأبيات وقال الترميسي في نقة الحماسة أخبرنا أبو أحمد الحسن بن سعيد العسكري فيما كتب به إلي وحدثنا المرزباني فيما قرا عليه وأنا حاضر أسمع قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن عمر قال سأل الرشيد أهل مجلسه عن صدر هذا البيت ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه فلم يعرف أحد فقال إسحاق الموصلي الأصمعي مريض وأنا أمضي إليه فأسأله عنه فقال الرشيد احملوا إليه ألف دينار لنفقته واكتبوا في هذا إليه قال فجاء جواب الأصمعي أنشدنا خلف لأب النشناش والنهشلي وسائلة أين الرحيل وسائل؟ وَمَنْ يَسْأَلُ الصُّعْلُوكَ أَيْنَ مَزَاهِبُ وَدَاوِيَةٌ تَيْهَاءُ يُخْشَى بِهَا الرَّدَى سَرَتْ بِأَبِ النَّشْنَاشِ فِيهَا رَكَائِبُ لِيُدْرِكَ ثَأْرًا أَوْ لِيَكْسِبَ مَغْنَمًا جَزِيلًا وَهَذَا الدَّهْرُ جَمُّ عَجَائِبِهِ قَالَ وَذَكَرَ الْقَصِيدَةَ كُلَّهَا سَادِسُهَا الْوِجَادَةُ قَالَ الْقَانِفُ أَمَالِي قَالَ أَبُو بَكْرِ ابن وجدت في كتاب أبي حدثنا الزبير بن عباد ولا أدري عمن هو قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن المغيرة بن عبد الرحمن قال خرجت في سفر فصحبني رجل فلما أصبحنا نزلنا منزلا فقال ألا أنشدك ابياتا قلت أنشدني فأنشدني إن المؤمل هاجه أحزانه لما تحمل غدوة جيرانه بانوا فملتمس سوى أوطانه وطنا وآخر همه أوطانه قد زادني كلفا إلى ما كان بي رئم عصى فأذابني عصيانه إن كان شيء كان منه ببابل فلسانه قد كان أو إنسانه قال قلت إنك لأنت المؤمل قال أنا المؤمل ابن طالوت وقال أبو عبيدة في كتاب أيام العرب وجدت في كتاب لبعض ولد أبي عمر بن العلاء أخذ عن سليط بن سعد اليربوعي أن الحوفزان أغار على بني يربوع فنذروا به فذكر قصة وقال القال في أماريه قال أبو بكر ابن الأنباري وجدت في كتاب أبي عن أحمد بن عبيد عن أبي نصر قال الأصمعي يقول الجلل الصغير اليسير ولا يقول الجلل العظيم وقال الترميسي في نكت الحماسة وجدت بخط أبي رياش قال اخبرنا ابن مقسم عن ثعلب إجازة بقصيدة أبي كبير الهذلي وهي من مشهور الشعر ومذكوره أزهير هل عن شيبة من معدلي قال وقرأتها من طريق آخر على الشيخ أبي الحسن علي بن عيسى النحوي وكان يرويها عن ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي وقال ابن ولاد في المقصور والممدود عشورا بضم العين والشين زعم سيبويه أنه لم يعلم أو لم يعلم في الكتاب شيء على وزنه ولم يذكر تفسيره وقرأت بخط أهل العلم أنه اسم موضع ولم أسمع تفسيره من أحد قلت ذكر القار في كتاب المقصور والممدود أن العشورة العاشوراء قال وهي معروفة وفي الصحاح أحقد القوم إذا طلبوا من المعدن شيئا فلم يجدوا هذا الحرف, هذا الحرف نقلته من كتاب ولم أسمع وفيه حكى السجستاني ماء رمد إذا كان اجنا نقلته من كتاب وفيه لجذ الكلب الإناء بالكسر لجذا ولجذا أي لحسه حكاه أبو حاتم نقلته من كتاب الأبواب من غير سماع وفيه الكذر في سية القوس وهو الفرد الذي فيه الوتر والكذر أيضا ما بين الترقوتين وهذا الحرف نقلته من كتاب من غير سماع وفيه هرهرت الشيء لغة في فرفرته إذا حركته وهذا الحرف نقلته من كتاب الاعتقاب لأبي تراب من غير سماع وقال أبو زيد في نوادره سمعت اعرابيا من بني تميم يقول فلان اكبرة ولد ابيه اي اكبرهم وقال ابو حاتم وقع في كتابي اكبرة ولد ابيه اي اكبرهم فلا ادري اغلق هو ام صوا وفي الصحاح تقول العرب فلان ساقط بن ماقط بن لاقط تتشاب بذلك فالساقط عبد الماقط والماقط عبد اللاقط واللاقط عبد معتق نقلته من كتاب من غير سماع وفيه قول الراجز تبدي نقيا زانها خماؤها وقصبة ما شانها غفارها يقال القصبة في الساق نقلته من كتاب وفيه قطقطق صوت حوافر الدواب مثل الدقدقة وربما قالوا حبطقطق كأنهم حكوا به صوت الجري وأنشد المازني جرت الخيل فقالت حضا تقطق ولم أرى هذا الحرف إلا في كتابه وفي المجمل لابن فارس وجدت بخط سلمة أمات البهائم وأمهات الناس وفيه ذكر بعضهم أن النشحة القليل من اللبن يقال ما بقي في الإناء نشحة ولم أسمعها وفيها نظر وفيه إذا ضرب الفحل الناقة ولم يكن أعد لها قيل لذلك الولد الحلف كذا وجدته ولم أسمعه سماعة النوع الثامن معرفة المصنوع قال ابن فارس حدثنا علي بن إبراهيم عن المعداني عن أبيه عن معروف بن حسان عن الليث عن الخليل قال إن النحارير ربما ادخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب اراده اللبس والتعنيد وقال محمد بن سلام الجمحي في اول طبقات الشعراء الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة في عربيته ولا غريب يستفاد ولا مثل يطرب ولا مدح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب مستطرب وقد تداوله قوم من كتاب الى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروي عن صحفي. وقد اختلف العلماء بعد في بعض الشعر كما اختلفت في سائر الأشياء فأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات منها ما تثقفه العين ومنها ما تثقفه الأذن ومنها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه اللسان من ذلك اللؤلؤ والياقوت لا يعرف بصفه ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره ومن ذلك الجهبذة فالدينار والدرهم لا يعرف جودتهما بلون ولا مس ولا طراق ولا جس ولا صفة ويعرفه الناقد عند المعاينة فيعرف بهرجها وزائفها ومنه البصر بغريب النخي والبصر بأنواع المتاع وضروبه واختلاف بلاده وتشابه لونه ومسه وذرعه حتى يضاف كل صنف منها إلى بلده الذي خرج منه وكذلك بصر الرقيق والدابة وحسن الصوت يعرف ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له بلا صفة ينتهى إليها ولا علم يوقف عليه وإن كفرة المداومة لا على العلم به، فكذلك الشعر يعرفه أهل العلم به. قال خلاد بن يزيد الباهلي لخلف ابن حيان أبي محرز وكان وكان خلاط حسن العلم بالشعر يرويه ويقول بأي شيء ترد هذه الأشعار التي تروى؟ قال له هل تعلم أنت منها ما إنه مصنوع لا خير فيه؟ قال نعم. قال أفتعلم في الناس من هو أعلم بالشعر من؟ قال نعم قال فلا تنكر أن يعلم من ذلك ما لا تعلمه أنت وقال قائل لخلف إذا سمعت أنا بالشعر واستحسنته فلا أباري ما قلته أنت فيه وأصحابه قال له إذا أخذت أنت درهما فاستحسنت فقال لك الصراط إنه ردي هل ينفعك استحسانك له؟ وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل منه كل غثاء محمد بن إسحاق بن يسار مولى آل مخرمة ابن المطلب ابن عبد مناف وكان من علماء الناس بالسير والمغازي قبل الناس عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول لا علم لي بالشعر إنما أوتى به فأحمله ولم يقل له ذلك عذرا فكتب في السيرة من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود فكتب لهم اشعارا كثيرة وليس بشعر إنما هو كلام مؤلف معقود بقوافي أفلا يرجع إلى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر؟ ومن أداه منذ ألوف من السنين والله تعالى يقول فقطع ذابر القوم الذين ظلموا أي لا بقية لهم وقال أيضا وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقال في عاد فهل ترى لهم من باقية وقال وقرونا بين ذلك كثيرة وقال يونس ابن حبيب أول من تكلم بالعربية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وقال أبو عمرو بن العلا العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم ونحن لا نجد لأولية العرب المعروفين شعرا فكيف بعاد وثمون ولم يروي عربي قط ولا راوية للشعر بيتا منها مع ضعف أمره وقلة طلاوته قال أبو عمرو بن العلاء. ما لسان حمير وأقاص اليمن لساننا ولا عربيتهم عربيتنا فكيف بها على عهد عاد وثمود مع تداعيه ووهنه فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحاب ومثل ما يروي الصحفيون ما كانت إليه حاجة ولا كان فيه دليل على علم هذا كله كلام ابن سلام ثم قال بعد ذلك لما راجعت العرب في الإسلام رواية الشعر بعد أن اشتغلت عنه بالجهاد والغزو واستقل بعض العشائر الشعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسن شعرائهم ثم كانت الرواية بعد فزادوا في الأشعار التي قيلت وليس يشكل على أهل العلم زيادة ذلك ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الإشكال أخبرني أبو غبيدة أن ابن دؤاد ابن متمم ابن نويرا قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدوي من الجلب والميرة فأتيته أنا وابن نوح فسألناه عن شعر أبيه متمم وقمنا له بحاجته فلما فقد شعر أبي جعل يزيد في الأشعار ويضعها لنا وإذا كلام دون كلام متمم وإذا هو يحتذي على كلامه فيذكر المواضع التي ذكرها متمم والوقائع التي شهدها فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعل وقال أبو علي القالي في أمالي حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الأزهر حدثنا الزبير بن بكار حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال رواة الشعر أعقل من رواة الحديث لأن رواة الحديث يرون مصنوعا كثيرا ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع وقال محمد بن السلام الجمحي كان أول من جمع أشعار العرب وثاق أحاديثها حماد الراوية وكان غير موثوق به وكان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد في الأشعار أخبرني أبو عبيدة عن يونس قال قد محمد البصره على بلال بن أبي برده فقال ما أطرفتني شيئا فعاد إليه فأنشده القصيدة التي في شعر الحطيئة مديح أبي موسى فقال ويحك يمدح الحطيئة أبا موسى ولا أعلم به وأنا أروي من شعر الحطيئة ولكن دعها تذهب في الناس وأخبرني أبو عبيدة عن عمر بن سعيد بن وهب الثقفي قال كان حماد الراوية لي صديقا ملطفا فقال قلت له يوما املي علي قصيدة لأخوالي بني سعد بن مالك فاملى علي لطافة إن الخليط أجد منتقله ولذاك زمت غدوة إبره عهدي بهم في العقد قد سندوا تهدى صعاب مطيهم ذللوا وهي لأعشى مدان، وسمعت يونس يقول العجب لمن يأخذ عن حماد وكان يلحن ويكذب ويكسر وفي طبقات النحويين لأبي بكر الزبيدي قال أبو علي القالي كان خلف الأحمر يقول القصائد الغر ويدخلها في دواوين الشعراء فيقال إن القصيدة المنسوبة إلى الشنفرة التي اولها أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى أهل سواكم لأميل هي له وقال أبو حاتم كان خلف الأحمر شاعرا وكان وضع على عبد القيس شعرا مصنوعا عبثا منه ثم تقرأ فرجع عن ذلك وبين تقرأ أي تنسك وقال أبو حاتم سمعت الأصمعية يقول سمعت خلف الأحمر يقول أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة التي فيها خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرق اللجمة. وقال أبو الطيب في مراتب النحويين أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن يزيد قال كان خلف الأحمر.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 فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم ذكر أمثلة من الأبيات المستشهد بها التي يقيل إنها مصنوعة في نوادر أبي زيد أوس الأنصاري انشدني الأخفش بيتا مصنوعا لطرفه اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسوت قونة الفرس وقال ابن بري ايضا هذا البيت مصنوع على طرفة ابن العبد وقال ابو علي القالي في اماليه قررت على ابي بكر محمد بن الحسن بن دريد قصيدة كعب الغنوي والمرفي بها يكنى ابا المغوار واسمه هرم وبعضهم يقول اسمه شبيب ويحتج ببيت روي فيها أقام وخل الضاعنين شبيب وهذا البيت مصنوع والأول كأنه أصح لأنه رواه ثقة وفي أمال فعلب أنشد في وصف فرس ونجى ابن خضراء العجان حويرث غليان أم دماغه كالزبرجي وقال لنا أبو الحسن المعيدي هذا البيت مصنوع وقد وقفت عليه وفتشت شعره كله فلم أجده فيه وفي شرح التسهيل لأبي حيان أنشد خلف الأحمر قل لعمر يا ابن هند لو رايت القوم شنا لرأت عيناك منهم كلما ما كنت تمنى إذ أتتنا فيلق شهباء من وهن. وأَتَّدَوْسَ الْمَلْحَاءُ سَيْرًا مُطْمَئِنَّا وَمَضَى الْقَوْمُ إِلَى الْقَوْمِ أُحَادًا وَأُثَنَّ وَثُلَاثًا وَرُبَاعًا وَخُمَاسًا فَأَطَعْنَا وَسُدَاسًا وَسُبَاعًا وَثُمانًا فَجَتَلَدْنَا وَتُسَاعًا وَعُشَارًا فَأُصِبْنَا وَأَصَبْنَا لَا تَرَى إِلَّا كَمِيًّا قَاتِلًا مِنْهُمْ وَمِنَّا قال وذكر غيره أن هذه الأبيات مصنوعة لا يقوم بها حجة. وقال محمد بن سلام زاد الناس في قصيدة أبي طالب التي فيها وأبيض يستسق الغمام بوجهه وطولت رأيت في كتاب في كتاب كتبه يوسف بن سعد صاحبنا. منذ أكثر من مئة سنة وقد علمت أن قد زاد الناس فيها بحيث لا يدرى أين منتهاها وقد سالني الأصمعي عنها فقلت صحيحة فقال اتدري أين منتهاها قلت لا وقال المرزوقي في شرح الفصيح حق الأصمعي قال سألت أبا عمر عن قول الشاعر أمهتي خندف والياس أبي فقال هذا مصنوع وليس بحجة وأنشد أبو عبيدة في كتاب أيام العرب لهند ابنة النعمان ألا من مبلغ بكرا رسولا فقد جد النفير بعنقفيري فليت الجيش كله مفداكم ونفسي والسرير وذو السرير فإن تك نعمة وظهور قومي فيا نعم البشارة للبشير ثم قال أبو عبيدة وهي مصنوعة لم يعرفها أبو بردة ولا أبو الزعراء ولا أبو فراس ولا أبو سريره ولا الأغطش وسألتهم عنها قبل مخرج إبراهيم بن عبد الله بسنتين فلم يعرفوا منها شيئا وهي مع نقيضة لها أخذت عن حماد الراوية أنشد أبو عبيدة أيضا لجرير وخور مجاشع ترك لقيطا وقالوا حن عينك والغرابة ثم قال وهذا البيت مصنوع ليس لجرير وقال أبو العباس أحمد بن عبد الجليل التدميري في شرح شواهد الجمل أخبرنا غير واحد من أصحابنا عن أبي محمد ابن السيد البطل يوسي عن أخيه أبي عبد الله الحجازي عن أبي عمر قطل منكي عن أبي بكر الأدفوي عن أبي جعفر النحاس عن علي بن سليمان الأخفش عن محمد بن يزيد المبرد عن أبي عثمان المازني قال سمعت, سمعت لاحقية يقول سألني سيبوي هل تحفظ للعرب شاهدا على إعمال فعل قال فوضعت له هذا البيت حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار وقال المبرد في الكامل كان عموم سعيد بن العاص بن أمية يذكرون أنه كان إذا اعتم لم يعتم قرشي اعظاما له وينشدون أبو أحيحة من يعتم عمته يضرب وإن كان ذا مال وذا عدد قال ويذكر الزبيريون أن هذا البيت باطل موضوع وفي وفي الجمهرة يقال دس فلان ثوبا إذا أغواه ومنه قوله تعالى وقد خاب من دساها وقد أنشد في هذا بيتا زعم أبو حاتم أنه مصنوع وأنت الذي دسيت عمرا فأصبحت حلائله عنه أرامل ضيعة وفيها الزنقير القطعة من قلامة الظفر قال الشاعر فما جادت لنا سلما بزنقير ولا فوفة. قال ابو حاتم احسب هذا البيت مصنوعا وانشد المبرد في الكامل اقبل سيل جاء من امر الله يحرد حرد الجنة المغلة وقال ابو اسحاق البطل يوسي في شرحه يقال ان هذا الرجز لحنظل ابن مطيح ويقال انه مصنوع صنعه قطرب محمد بن المستنير ذكر أمثلة من الألفاظ المصنوعة قال ابن دريد في الجمهرة قال الخليل أما ضهيد وهو الرجل الصلب فمصنوع لم يأتي في الكلام الفصيح وفيها عفشج ثقيل وخم زعموا وذكر الخليل أنه مصنوع وفيها زعم قوم أن اشتقاق شراحيل من شرحلة وليس بثبت وليس للشرحلة أصل وفيها قد جاء في باب فيعلوا الكلمتان مصنوعتان في هذا الوزن قالوا عيدشون دويب وليس بثبت وصيخدون قالوا الصلابة ولا أعرفها وفيها البد الصنم الذي لا يعبد ولا أصل له في اللغة وفيها مادة بشبشة أهملت إلا ما جاء من البشبشة وليس له أصل في كلامهم وفيها البتش ليس في كلام العرب الصحيح وفيها سخطع اسم وأحسبه مصنوعا وفي المجمل لابن فارس الألط نبت أظن أنه مصنوع فصل. قال محمد بن سلام الجمحي في طبقات الشعراء سألت يونس عن بيت رووه للزبرقان بن بدر وهو تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستنفر الحامي فقال هو للنابغة أظن الزبرقان استزاده في شعره كالمثل حين جاء موضعه لا مجتلبا له وقد تفعل ذلك العرب لا يريدون به السرقة قال ابو الصلت ابن ابي ربيعة الثقفي تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد ابواله وقال النابغة الجعدي في كلمة فخر فيها ورد فيها على القشيري فإن حاجب ممن فخرت به فلم يكن حاجب عما ولا قال هل فخرت بيومي رحرحان وقد ظنت هوازن أن العز قد زال تلك المكارم لا قعبان من لبنين شيبا بماء فعاد بعد أبواله ترويه بن وعامر للنابغه والروات مجمعون أن أبصلت ابن أبي ربيعه قال وقال غير واحد من الرجاز عند الصباح يحمد القوم السرى إذا جاء موضعه جعلوه مكملا وقال امرأ القيس وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وقال طرف ابن العبد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي النوع التاسع معرفة الفصيح الكلام فيه في فصلين أحدهما بالنسبة إلى اللفظ والثاني بالنسبة إلى المتكلم به والأول أخص من الثاني لأن العربية الفصيح قد يتكلم بلفظة لا تعد فصيحة الفصل الأول في معرفة الفصيح من الألفاظ المفردة قال الراغب في مفرداته الفصح خلوص الشيء مما يشوبه وأصفه في اللبن يقال فصح اللبن وأصفح فهو فصيح ومفصح إذا تعرى من الرغوة قال الشاعر وتحت الرغوة اللبن الفصيح ومنه استعير فصح الرجل جادت لغته وافصح تكلم بالعربية وقيل بالعكس والأول أصح انتهى وفي طبقات النحويين لأبي بكر الزبيدي قال ابن نوفل سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء أخبرني عما وضعت مما سميت عربية أيدخل فيه كلام العرب كله فقال لا فقلت كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة قال أحمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات والمفهوم من كلام ثعلب أن مدار الفصاحة في الكلمة على كثرة استعمال العرب لها، فإنه قال في أول فصيحه هذا كتاب اختيار الفصيح مما يجري في كلام العرب وكتبهم فمنو ما فيه لغة واحدة والناس على خلافها، فأخبرنا بصواب ذلك. ومنو ما فيه لغتان وثلاث وأكثر؟ وأكثر من ذلك فاخترنا أفصحهن ومنهما فيه لغتان كثورتا واستعملتا فلم تقل إحداهما أكثر من الأخرى فأخبرنا بهما انتهى ولا شك في أن ذلك هو مدار الفصاحة ورأى المتأخرون من أرباب علوم البلاغة أن كل أحد لا يمكنه الاطلاع على ذلك لتقادم العهد بزمان العرب فحرروا لذلك ضابطا يعرف به ما استكسرت العرب من استعماله من غيره. فقالوا الفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس اللغوي. فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها. كما روي أن عربيا سئل عن ناقته. فقال تركتها ترعى ومنه ومنهما هو دون ذلك كلفظ مستشزر في قول امرئ القيس غدائره مستشزرات الى العلى وذلك لتوسط الشين وهي مهموسة رخوة بين التاء وهي مهموسة شديدة والزاي وهي مجهورة والغرابة ان تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها فيحتاج في معرفتها إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة كما روي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس فقال ما لكم تكأكأتم علي تكأكأكم على ذي جنة افرنقعوا عني أي اجتمعتم تنحوا أو يخرج لها وجه بعيد كما في قول العجاج وفاحما ومرسنا مسرجا فإنه لم يعرف ما أراد بقوله مسرجا حتى اختلف في تخريجه فقيل هو من قولهم للسيوف سريجية منسوبة إلى قين يقال له سريج يريد أنه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي وقيل من السراج يراد أنه في البريق كالسراج ومخالفة القياس كما في قول الشاعر الحمد لله العلي الأجللي فإن القياس الأجل بالادغام وزاد بعضهم في شروط الفصاحه خلوصه من الكراهه في السمع بأن يمج الكلمه وينبو عن سماعها كما ينبو عن سماع الأصوات المنكره فإن اللفظ من قبيل الأصوات والاصوات منها ما تستلذ النفس بسماعه ومنها ما تكره سماعه كلفظ الجرشة في قول أبي الطيب كريم الجرشة شريف النسب أي كريم النفس وهو مردود لأن الكراهه لكون اللفظ حوشيا فهو داخل في الغرابة هذا كله كلام القزوين في الإضاحة ثم قال عقبه ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيرا أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها وهذا ما قدمت تقريره في أول الكلام فالمراد بالفصيح ما كثر استعماله في ألسنة العرب وقال الجار في شرح الشافية فإن قلت ما يقصد بالفصيح وبأي شيء يعلم أنه غير فصيح وغيره فصيح قل أن يكون اللفظ على ألسنة الفصحاء الموثوق بعربيتهم أدور واستعمالهم لها أكثر فوائد بعضها تقرير لما سبق وبعضها تعقب له وبعضها زيادة عليه الأولى قال الشيخ بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح ينبغي أن يحمل قوله والغرابة على الغرابة بالنسبة إلى العرب العرباء لا بالنسبة إلى استعمال الناس وإلا لكان جميع ما في كتب الغريب غير فصيح والقطع بخلافه قال والذي يقتضيه كلام المفتاح وغيره أن الغرابة قلة الاستعمال والمراد قلة استعمالها لذلك المعنى لا لغيره الثانية قال الشيخ بهاء الدين قد يرد على قوله ومخالفة القياس ما خالف القياس وكثر استعماله فورد في القرآن فإنه فصيح مثل استحوذ وقال الخطيبي في شرح التلخيص أما إذا كانت مخالفة القياس لدليل فلا يخرج عن كونه فصيحا كما في سرور فإن قياس سرير أن يجمع على أفعيله وفعلان مثل أرغف ورثان، وقال الشيخ بهاء الدين إن عنا بالدليل ورود السماع فذلك شرط لجواز الاستعمال اللغوي للفصاحة وإن عنا دليلا يصيره فصيحا وإن كان مخالفا للقياس فلا دليل في سرر على الفصاحة إلا وروده في القرآن فينبغي حينئذ أن قال: إن مخالفة القياس إنما تخل بالفصاحة حيث لم يقع في القرآن الكريم قال ولقائلا أن يقول حينئذ لا نسلم أن مخالفة القياس تخل بالفصاحة ويسند هذا المنع بكثرة ما ورد منه في القرآن بل مخالفة القياس مع قلة الاستعمال مجموعهما هو المخل قلت والتحقيق أن المخلة هو قلة الاستعمال وحدها فرجعت الغرابة ومخالفة القياس إلى اعتبار قلة الاستعمال والتنافر كذلك وهذا كله تقرير لكون مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال وعدمها على قلته الثالثة قال الشيخ بهاء الدين مقتضى ذلك أيضا أن كل ضرورة ارتكبها شاعر فقد اخرجت الكلمة عن الفصاحة وقد قال حازم القرطاجني في منهاج البلغاء الضرائر الشائعة المستقبح وغيره وهو ما لا تستوحش منه النفس كفر في ما لا ينصرف وقد تستوحش منه في البعض كالاسماء المعدوله واشد ما تستوحشه تنوين افعل منه ومما لا يستقبح قصر الجمع الممدود ومد الجمع المقصور وأقبح الضرائر الزيادة المؤدية لما ليس أصلا في كلامهم كقوله ادنو فأنظوروا أي أنظروا والزيادة المؤدية لما يقل في الكلام كقوله فاطأت شيمالي أي شمالي وكذلك النقص المجحف كقوله درس المنا بمنالع فأبانة أي المنازل وكذلك العدول عن صيغة إلى أخرى كقوله جدلاء محكمة من نسج سلام أي سليمان انتهى وأطلق الخفاجي في سر الفصاحة أن صرف غير المنصرف وعكسه في الضرورة مخل بالفصاحة الرابعة قال الشيخ بهاء الدين عد بعضهم من شروط الفصاحة ألا تكون الكلمة مبتذلة إما لتغيير العامة لها إلى غير أصل الوضع كالصرم للقطع جعلته العامة للمحل المخصوص وإما لسخافتها في أصل الوضع كالقالق ولهذا عدل في التنزيل إلى قوله فأوقد لي يا هامان على الطين لسخافة لفظ الطوب وما رادته كما قال الطيبي والاستثقال جمع الأرض لم تجمع في القرآن وجمعت السماء حيث أريد جمعها قال قال ومن الأرض مثلهن والاستثقال اللب لم يقع في القرآن ووقع فيه جمعه وهو الألباب لخفته وقد قسم حازم في المنهاج الابتذال والغرابة فقال الكلمة على أقسام الاول ما استعملته العرب دون المحدثين وكان استعمال العرب له كثيرا في الاشعار وغيرها فهذا حسن فصيح الثاني ما استعملته العرب قليلا ولم يحسن تأليفه ولا صيغته فهذا لا يحسن ايراده الثالث ما استعملته العرب وخاصة المحدثين دون عامتهم فهذا حسن جدا لأنه خلص من حوشية العرب وابتذال العامة الرابع ما كثر في كلام العرب وخاصة المحدثين وعامتهم ولم يكثر في ألسنة العامة فلا بأس به الخامس ما كان كذلك ولكنه كثر في ألسنة العامة وكان لذلك المعنى اسم استغنت به الخاصة عن هذا فهذا يقبح, يقبح استعماله لابتذاله. السادس أن يكون ذلك الاسم كثيرا عند الخاصة والعامه وليس له اسم آخر وليست العامة أحوج إلى ذكره من الخاصة ولم يكن من الأشياء التي هي أنسب بأهل المهن فهذا لا يقبح ولا يعد مبتدلا مثل لفظ الرأس والعين السابع أن يكون كما ذكرناه إلا أن حاجة العامة له أكثر فهو كثير الدوران بينهم كالصنائع فهذا مبتدل الثامن أن تكون الكلمة كثيرة الاستعمال عند العرب والمحتفين لمعنى وقد استعملها بعض العرب ناذرا لمعنى آخر فيجب أن يجتنب هذا أيضا التاسع أن تكون العرب والعامة استعملوها دون الخاصة وكان استعمال العامة لها من غير تغيير، فاستعمالها على ما نطقت به العرب ليس مبتذلا وعلى التغيير قبيح مبتذل. ثم علم أن البتذال. في الألفاظ وما تدل عليه ليس وصفا ذاتيا ولا عرضا لازما بل لاحقا من اللواحق المتعلقة بالاستعمار في زمان دون زمان وسقع دون سقع انتهى الخامسة قال ابن دريد في الجمهرة اعلم أن الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت لأنك إذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف الفم ودون حروف الذلاقة كلفته جرسا واحدا وحركات مختلفة ألا ترى أنك لو ألفت بين الهمزة والهاء والحاء فامكن لوجدت الهمزة تتحول هاء في بعض اللغات لقربها منها نحو قولهم في والله هم والله وكما قالوا في أراقها راق الماء ولوجدت الحاء في بعض الألسنة تتحول هاء وإذا تباعدت مخارج الحروف حسن وجه التأليف قال واعلم أنه لا يكاد يجيء في الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة لصعوبة ذلك على ألسنتهم وأصعبها حروف الحلق فأما حرفان فقد اجتمع مثل أح بلا فاصلة واجتمع في مثل أحد وأهل وعهد ونخعن غير أن من شأنهم إذا أرادوا هذا أن يبدأوا بالأقوى من الحرفين ويؤخروا الألين كما قالوا ورل ووتد فبدأوا بالتاء مع الدال وبالراء مع اللام فذوق التاء والدال فإنك تجد التاء تقطع بجرس قوي وتجد الدال تنقطع بجرس لين، وكذلك الراء تنقطع بجرس قوي وكذلك اللام تنقطع بغنة ويدلك على ذلك أيضا أن اعتياص اللام على الألسن أقل من اعتياص الراء وذلك للين اللام قال الخليل ولولا بحة في الحاء لأشبهة العين فلذلك لم يأترفا في كلمة واحدة وكذلك الهاء ولكنهما يجتمعان في كلمتين لكل واحدة منهما معنا على حدة نحو قولهم حي هلا وقول الآخر حي هاوة وحي هلا فحي كلمة بمعنى هلمة وهلا حفيثا وفي الحديث فحي هلا بعمر وقال الخليل سمعنا كلمة شنعاء الهعخع فأنكرنا تأليفها وسئل عربي عن ناقته فقال تركتها ترعى الهوخع فسألنا اتقاط من علمائهم فأنكروا ذلك وقالوا نعرف الهوخع فهذا أقرب إلى التأليف انتهى كلام الجمهرة وقال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح قالوا التنفر يكون إما لتباعد الحروف جدا أو لتقاربها فإنها كالطفرة والمشي في القيد نقله الخفاجي في سر الفصاحة عن الخليل بن احمد وتعقبه بان لنا الفاظا حروفها متقاربة ولا تنافر فيها كلفظ الشجر والجيش والفم وقد يوجد البعد ولا تنافر كلفظ العلم والبعد ثم رأى الخفاجي انه لا تنافر في البعد وان افرط بل زاد فجعل تباعد مخارج الحروف شرطا للفصاحة قال الشيخ بهاء الدين ويشبه استواء تقارب الحروف وتباعدها في تحصيل التنافر استواء المثلين الذين هما في غاية الوفاق والضدين الذين هما في غاية الخلاف في كون كل من الضدين والمثلين لا يجتمع مع الآخر فلا يجتمع المثلان لشدة تقاربهما وضدان لشدة تباعدهما وحيث دار الحال بين الحروف المتباعدة والمتقاربة فالمباعدة أخف وقال ابن جني في سر الصناعة التأليف ثلاثة أضرق أحدها تأليف الحروف المتباعدة وهو أحسن وهو أغلب في كلام العرب والثاني الحروف المتقاربة لضعف الحرف نفسه وهو يلي الأول في الحسن والثالث الحروف المتقاربة فإما رفض واما قل استعماله وإنما كان أقل من المتماثلين وإن كان فيهما ما في المتقاربين وزيادة لان المتماثلين يخفان بالادغام ولذلك لما أرادت بنو تميم اسكان عين معهم كرهوا ذلك فأبدلوا الحرفين حائين وقالوا محهم فرأوا ذلك أسهل من الحرفين المتقاربين السادسة قال ابن دريد اعلم أن أحسن الأبنية أن يبنوا بامتزاج الحروف المتباعدة ألا ترى أنك لا تجد بناء رباعيا مصمة الحروف لا مزاج له من حروف الذلاقة إلا بناء يجيءك بالسين وهو قليل جدا مثل عسجد وذلك أن السين لينة وجرسها من جوهر اللغة فلذلك جاءت في هذا البناء فأما الخماسي مثل فرزدق وسفرجل وشمردل فإنك لست واجده إلا بحرف أو حرفين من حروف الذلاقة من مخرج الشفتين أو أسلة اللسان فإذا جاءك بناء يخالف ما رسمته لك مثل دعشق وطغنج وحضافج وبقعهج او مثل عقجش وشعفج فانه ليس من كلام العرب فاردده فان قوما يستعلون هذه الاسماء بالحروف المصمتة ولا يمزجونها بحروف الذلاقة فلا تقبل ذلك كما لا تقبل من الشعر المستقيم الاجزاء الا ما وافق ما بنته العرب من العروض الذي اسس على شعر الجاهلية فأما الثلاثي من الاسماء والثنائي فقد يجوز بالحروف المصمتة بلا نزاج من حروف الذلاقة مثل خدع وهو حسن لفصل ما بين الخاء والعين بالدال فإن قلبت الحروف قهح فعلى هذا القياس فألف ما جاءك منه وتدبره فانه اكثر من أن يحصى قال واعلم أن أكثر الحروف استعمالا عند العرب الواو والياء والهمزة وأقل ما يستعملون على في لثقلها الضاء ثم الذال ثم الثاء ثم الشين ثم القاء ثم الخاء ثم العين ثم النون ثم اللام ثم الراء ثم الباء ثم الميم فأخف هذه الحروف كلها ما استعملته العرب في أصول ابنياتهم من الزوائد لاختلاف المعنى قال. ومما يدلك على أنهم لا يؤلفون الحروف المتقاربة المخارج أنه ربما لزمهم ذلك من كلمتين أو من حرف زائد فيحولون أحد الحرفين حتى يصيروا الأقوى منهما مبتداً على الكره منهم وربما فعلوا ذلك في البناء الأصلي فأما ما فعلوه من بنائين فمثل قوله تعالى بل رانا. لا يبينون اللام ويبدلونها راء لأنه ليس في كلامهم لر فلما كان كذلك أبدل اللام فصارت مثل الراء ومثله الرحمن الرحيم لا تستبين اللام عند الراء وكذلك فعلهم فيما أدخل عليه حرف زائد وأبدل فتاء الافتعال عند الطاء والضاء والضاد والزاء وأخواتها تحول إلى الحرف الذي يليه حتى يبدأوا بالأقوى فيصير في لفظ واحد وقوة واحدة وأما ما فعلوه في بناء, في بناء واحد فمثل السين عند القاف والطاء يبدلونها صادا لأن السين من وسط الفم مطمئنة على ظهر اللسان والقاف والطاء شاخصتان إلى الغار الأعلى فاستثقلوا أن يقع اللسان عليها ثم يرتفع إلى الطاء والقاف فأبدل السين صادا لأنها أقرب الحروف إليها لقرب المخرج ووجدوا الصاد أشد ارتفاعا وأقرب إلى القاف والطاء وكان استعمالهم اللسان في الصاد مع القاف أيسر من استعماله مع السين فمن ثم قالوا صقر والسين الأصل وقالوا قصط وإنما هو قسط وكذلك إذا دخل بين السين والطاء والقاف حرف حاجز أو حرفان لم يكترسوا وتوهموا المجاورة في اللفظ فأبدلوا ألا تراهم قالوا صد وقالوا في السبق صدق وفي السويق صويق وكذلك إذا جاورت الصاد الدال والصاد متقدمة فإذا سكنت الصاد ضعفة فيحولونها في بعض اللغات زاياً فإذا تحركت ردوها إلى لفظها مثل قولهم فلان يزدق في كلامه فإذا قالوا صدقا قالوها بالصاد لتحركها وقد قرأ حتى يزدر الرعاء بالزاي فما جاءك من الحروف في البناء مغيرا عن لفظه فلا يخلو من أن تكون علته داخلة في بعض ما فسرت لك من علل تقارب المخرج السابعة قال في عروس الأفراح رتب الفصاحة متفاوتة فإن الكلمة تخف وتثقل بحسب الانتقال من حرف إلى حرف لا يلائمه قربا أو بعدا فإن كانت الكلمة ثلاثية فتراقيبها إثنى عشر الأول الانحدار من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى نحو عدبة الثاني الانتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط نحو عردة. الثالث من الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى نحو عمها. الرابع من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى نحو علنا. الخامس من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى نحو بدعة. السادس من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط نحو بعدة. السابع من الأدنى إلى الأعلى إلى الأدنى نحو فعم الثامن من الأدنى إلى الأوسط إلى الأدنى نحو فدم التاسع من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى نحو دعم العاشر من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى نحو دمعة الحادي عشر من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط نحو نعلى الثاني عشر من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط نحو نملة إذا تقرر هذا فاعلم أن أحسن هذه التراكيب وأكثرها استعمالا من حذر فيه من الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى ثم من تقل فيه من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى ثم من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط وأما من وأما من تقل فيه من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى ومن تقل فيه من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى فهما سيان في الاستعمال وإن كان القياس يقتضي أن يكون أرجحهما من تقل فيه من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى وأقل الجميع استعمالا من تقل فيه من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط هذا إذا لم ترجع إلى من تقلت عنه فإن رجعت فإن كان الانتقال من الحرف الأول إلى الثاني في انحدار من غير طفرة والطفرة الانتقال من الأعلى إلى الأدنى أو عكسه كان التركيب اخف وأكثر وإن فقد بأن يكون النقل من الأول في ارتفاع مع طفرة كان اثقل وأقل استعمالا وأحسن التركيب ما تقدمت فيه نقلة لانحدار من غير طفرة بأن ينتقل من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى أو من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط ودون هذين ما تقدمت فيه نقلة الارتفاع من غير طفرة وأما الرباعي والخماسي فعلى نحو ما سبق من الثلاثي ويخص ما فوق الثلاثي كثرة اجتماله على حروف الذلاقة لتجبر خصتها ما فيه من الثقل وأكثر ما تقع الحروف الثقيلة فيما فوق الثلاثي مفصولا بينها بحرف خفيف واكثر ما تقع اولا واخرا وربما قصد بها تشنيع الكلمة لزم او غيره انتهى الثامنة قال في عروس الافراح الحروف الحروف كلها ليس فيها تنافر حروف وكلها فصيحة التاسعة قال ابن النفيس في كتاب الطريق الى الفصاحة قد تنقل الكلمة من صيغة لأخرى أو من وزن إلى آخر أو من مضي إلى استقبال وبالعكس فتحصل بعد أن كانت قبيحة وبالعكس فمن ذلك خود بمعنى أسرع قبيحة فإن جعلت اسما خودا وهي المرأة الناعمة قل قبحها وكذلك دع تقبح بصيغة الماضي لأنه لا يستعمل ودع إلا قليلا ويحسن فعل أمر أو فعلا مضارعا ولفظ اللب بمعنى العقل يقبح مفردا ولا يقبح مجموعا كقوله تعالى لأولي الألباب قال قال ولم يرد لفظ اللب مفردا إلا مضافا كقوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نافصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن أو مضافا إليه كقول جرير يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وكذلك الأرجاء تحسن مجموعة كقوله تعالى والملك على أرجائها ولا تحسن مفردة إلا مضافة نحو رجل بئر وكذلك الأصواق تحسن مجموعة قوله تعالى ومن أصواتها ولا تحسن مفردة كقول أبي تمام فكأنما لبس الزمان الصوفة ومما يحسن مفردا ويقبح مجموعا المصادر كلها وكذلك بقعة وبقاء وإنما يحسن جمعها مضافا مثل بقاع الأرض انتهى العاشرة قال في عروس الأفراح الثلاثي أحسن من الثنائي والأحادي ومن الرباعي والخماسي فذكر حازم وغيره من شروط الفصاحة أن تكون الكلمة متوسطة بين قلة الحروف وكثرتها والمتوسطة ثلاثة أحرف. فإن كانت الكلمة على حرف واحد مثل قيق فعل أمر في الوصل قبحت وإن كانت على حرفين لم تقبح إلا أن يليها مثلها وقال حازم أيضا المفرط في القصر ما كان على مقطع مقصور والذي لم يفرط ما كان على سبب والمتوسط ما كان على وتد على وتد او على سبب ومقطع مقصور او على سببين والذي لم يفرط في الطول ما كان على وتد وسبب والمفرط في الطول ما كان على وتدين او على وتد وسببين قال ثم طول تارة يقول بأصل الوضع وتارة تكون الكلمة متوسطة فتطيلها الصلة وغيرها كقول أبي الطيب خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاض هارك الله كي لا تحزن وقول أبي تمام ورفعت للمستنشدين لوائي قال في عروس الأفراح فإن قلت زيادة الحروف لزيادة المعنى كما في إخشوشن ومقتدر وكبكب فكيف جعلتم كثرة الحروف مخلا بالفصاحة مع كثرة المعنى في قلت لا مانع من أن تكون إحدى الكلمتين أقل معنا من الأخرى وهي أفصح منها إذ الأمور الثلاثة التي يشترط الخلوص منها لا تعلق لها بالمعنى الحادية عشرة قال في عروس الأفراح ليس لكل معنى كلمتان فصيحة وغيرها بل منهما هو كذلك وربما لا يكون للمعنى إلا كلمة واحدة فصيحة أو غير فصيحة فيضطر إلى استعمالها وحيث كان للمعنى الواحد كلمتان ثلاثية ورباعية ولا مرجح لإحداهما على الأخرى كان العدول إلى الرباعية عدولا عن الأفصح ولا يوجد هذا في القرآن الكريم انتهى الثانية عشر قال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المشهور بالراغب وهو من أئمة السنة والبلاغة في خطبة كتابه المفردات فالفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في احكامهم وحكمهم وإليها مفزع خزاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم وما عداها وما عدا الالفاظ وما عدا الالفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة وكالحسالة والتبن بالنسبة إلى لبوب الحنطة انتهى الثالثة عشرة ألف سعلت كتابه الفصيح المشهور التزم فيه الفصيح والأبصح مما يجري في كلام الناس وكتبهم وفيه يقول بعضهم كتاب الفصيح كتاب مفيد يقال لقاريه ما ابلغ بني عليك به إنه لباب اللبيب وصنه اللغة وقد عكف الناس عليه قديما وحديثا واعتنوا به فشرحه ابن درستوي وابن خالويه والمرزوقي وابو بكر بن حيان وابو محمد ابن السيد البطليوسي وابو عبد الله ابن هشام اللخمي وابو اسحاق ابراهيم ابن علي الفهري وذيل عليه الموفق عبد اللطيف البغدادي بذيلا يقاربه في الحجم ونظمه ومع ذلك ففيه مواضع تعقبها الفذاق عليه قال ابو حفص الضرير سمعت ابو الفتح ابن المراغي يقول سمعت ابراهيم ابن السري الزجاج رحمه الله يقول دخلت على ثعلب ابي العباس في ايام المبرد ابي العباس محمد ابن يزيد وقد املى علينا شيئا من المقتضب فسلمت عليه وعنده ابو موسى الحامض وكان يحسدني كثيرا ويجاهرني بالعداوة وكنت ألين له وأحتمله لموضع الشيخوخة فقال ثعلب: قد حمل إلي بعض ما أملاه هذا الخلدي يعني المبرد فرأيته لا يطوع لسانه بعباره فقلت له إنه لا يشق في حسن عبارته اثنان ولكن سوء رايك فيه يعيبه عندك فقال ما رأيته إلا ألكن متقلقا فقال أبو موسى والله إن صاحبكم ألكن يعني سيبوي فأحفظني ذلك ثم قال بلغني عن الفراء أنه قال دخلت البصرة فلقيت يونس وأصحابه فسمعتهم يذكرونه بالحفظ والدراية وحسن الفطنه وأتيته فإذا هو أعجم لا يفسح وسماته يقول لجارية له هاتي ذيك الماء من ذلك الجره فخرجت عنه ولم أعود إليه فقلت له هذا لا يصف عن الفراء وأنت غير مأمون عليه في هذه الحكاية ولا يعرف أصحاب السيبويه من هذا شيئا وكيف يقول هذا من يقول في أول كتابه هذا باب علم ما الكلم من العربية وهذا يعجز عن إدراك فهمه كثير من الفصحاء فضلا عن النطق به فقال ثعلب قد وجدت في كتابه نحو هذا قلت ما هو؟ قال يقول في كتابه في غير نسخة حاشا حرف يخفض ما بعده كما تخفض حتى وفيها معنى الاستثناء فقلت له هذا هكذا وهو صحيح ذهب في التذكير إلى الحرف وفي التأنيس إلى الكلمة قال والأجود أن يجعل الكلام على وجه واحد قلت كل جيد قال الله تعالى ومن يقنط من كن لله ورسوله ويعمل صالحا وقل او تعمل صالحا وقال تعالى ومنهم من يستمعون اليك ذهب الى المعنى ثم قال ومنهم من يوذر اليك ذهب الى اللفظ وليس لقائلا ان يقول لو حمل الكلام على وجه واحد في الايتين كان اجود لان كلا جيد واما نحن فلا نذكر حدود الفراء لأن خطأه فيها أكثر من صوابه ولكن هذا أنت عملت كتاب الفصيح للمتعلم المبتدئ وهو عشرون ورقة أخطأت في عشرة مواضع منه فقال لي اذكرها قلت له نعم قلت وهو عرق النسى ولا يقال إلا النسى كما لا يقال عرق الأكحل ولا عرق الأبهر قال امرؤ القيس فأنشب أظفاره في النسى فقلت هُبِلتَ أَلَا تنتصر وقلت حَلَمْتُ فِي النوم أَحْلُمُ حُلْمًا وحلم ليس بمصدر إنما هو اسم قال الله تعالى وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ وإن كان للشيء مصدر واسم لم يوضع الاسم موضع المصدر ألا ترى أنك تقول حسبت الشيء أحسبه حسبا وحسبانا والحسب المصدر والحساب فلو قلت ما بلغ الحسب الي أو رفعت الحسب أو رفعت الحسب إليك لم يجوز وأنت تريد ورفعت الحساب إلي